وَيَوْمَا يُحشَّرُ أَعد أُلهَّهِ إِ النَّارفَهُم يُزَع حتىََّ إذ مَ جَ أُهَا شَهِدَ عَلَيْهِم سَمْعُهُم وَأَبَ صصَارُهُم وَجُلُودُهُم بِمَا كَوا يَعََّدُ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ وَأَعْدَ إِلَّهِ النَّارُ لَهُم فيِي هَدَُ الْخُلْدِ جَزَاء أَمْ بِمَا كانَوا بآياتنَ يَجَحَدُ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 اِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عظيم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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا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 فَلنُ نَبِّأََّذينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُ وَلَنُ ذقََّهُ مِن عَذَابٍ غَلِي وَإِذَا أَن عَمْنَا عَلَ الإِسَالِ عْرَضَ وَنَأَ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُدُعَِ عَرِيم